بعد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد أن يضع المسلم من صلاته وينتهي يتهيأ منها أول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربعاً يميناً ومرعاً شماله. ليبدأ في ترديد أذكار ما بعد الصلاة. يقول أي أول ما يبدأ الأستاذ هو الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله جلد. ثلاثة مرات ومن عجيب انه من المعروف ان الإنسان يستغفر الله على الذنب بعد المعصية بعد التغريب أو التضيئ. لكن ان يستغفر الله بعد طاعة بعد الصلاة هذا من أعجاب الأمور لماذا يستغفر الإنسان ربه بعد الصلاة؟ يستغفر الله من النقص والتقصير والتفريط الذي كان فيها وحينما يستشعر الانسان ان صلاته كانت ناقصه وانه يستغفر الله من النقص الذي كان فيها فانه ابدا بحاله من الاحوال لن يعجب بعمله لن يعجب بصلاته كيف يعجب والعمل ناقص وهو يفكر الله أن هذا الناقص هو عمل ناقص وأجازه مقيم فأقبله بإني وقف بما كان فيه من نقص أو سهم أو خطأ أو مشاكل طيب. بعد ذلك يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام يا هذا الجلال والاكرام أيضا يكررها ضرع. ثم بعد ذلك يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له بيده الخير وانتهى الى الخير لا اله الا الله له المنه والطرب وله الثناء الحسن ثم بعد ذلك يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله ثلاثة وثلاثين. يبقى كده كام ثم يقول تمام ال لا اله الا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء ثم بعد ذلك يذكر آية الكرسي ثم سورة الإخلاص والمعوذتين سورة الإخلاص والمعوذتين ثم بعد ذلك ان شاء او كانت او حاجه في الدعاء دع والا فقد تم أم له انكار ما بعد الصلاه وبهذا يكون المسلم قد أتم صلاته على خير وبخير في لقاء يقبل من شئت الله عز وجل نتحدث عن احكام سلوك الذهب هذا هو الصلاه والسلام و بارك على سيدنا محمد <تصفيق>